فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل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 سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ وَنَهَى عَنْهُمْ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَزُلِ فَأِلاَ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 أي صدّكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا،, وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ تَكْفِ بِاللَّهِ رَسُولٌ ۗ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 قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِم